ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كانهم بنيان مفصص واذا قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم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 ومن اظلم ممن افترا على الله الكذب وهو يدعى الى الاثام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله يتم نوره ولو كره الكافرون